Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahirabbil alamin. Al-salawat wa al-salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rabb al-Shahi cadr Silli amri wa hla'aqda bil-lisan yafqa huwaali. Subhanaka la ilaha illa illa ma'allamtana. Inna ka antalimul hakim. Al-rasulun biikum kull sana wa habratu kum ta'ibin wa ummit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bakhir. Kull gham wa antum akhrabillah wa asghat fi al-dunya wa ahb al-Rabbil alamin fi shahr al-Qur'an. شهر إصلاح القلوب وشهر محاربة شهوات النفس عشان الروح تنطلق من سجن النفس لربنا سبحانه وتعالى وتشعر بقرب ربنا جل في علاه برنامجنا النهاردة مع بداية رمضان برنامج جديد سمناه الكنز المفقود قبل ما أشرح لكم الكنز المفقود عايز الأول أن أقل لكم بشرة أنا بحس بيها مع بداية رمضان فضل الله سبحانه وتعالى السنة اللي فاتت كان برنامجنا على باب الجنة ربنا أكرمني أن أنا طلعت عمره قبل البرنامج فحضرت جزء كبير من البرنامج في بلد الحبيب مصر وجزء منه في المدينة وجزء منه في مكة والسنة دي برضو ربنا أكرمني وحملني إلى بيتي الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأنا عايز بس أن لكم أنا مستبشر كده قبل ما قبل ما نبدأ البرنامج مع بعض أن أنا جزء منه كان في بلدنا مصر وجزء منه في الروضة جنب قبر الشريف عند النبي صلى الله عليه وسلم زي ما كان الإمام البخاري لما ألف بعض كتبه تفاخر أنه كان في الروضة جنب بيت النبي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم والجزء الثالث من البرنامج أو يعني الجزء اللي تبقى بعدما حضرت جزء في مصر وجزء في المدينة في الروضة والباقي كان قدام الكعبة واحد يبص على الكعبة كده شوية وبعدين يكتب جزء من البرنامج ثم ينظر للكعبة ثم واحد يكتب فكانت بشرة يا رب يا رب قدرنا وتقبل مننا أحبت بس أن نبلكم يعني كده الشعور بالاستبشار قبل ما نبدأ مع بعض رحلة الكنز المفقود إيه الكنز المفقود؟ تعرفين يا جماعة أحلى حاجة مع حبيبك أنك تشوفه وأنك تحس أنك أنت قريب منه جدا وربنا سبحانه وتعالى حبيبنا كلنا قال لنا نحن مش هنشوفه في الدنيا هنشوفه بذاته سبحانه وتعالى لما نروح عنده في الجنة لكن ربنا سبحانه وتعالى ظهر في كونه ظهور صفات مش ظهور ذات مش هنشوفه في الدنيا هنشوفه في الاخره لكن نقدر ان احنا نعيش معاه في الدنيا ونشوف في كل موقف بيعدي بينا وكل حدث بيحصل حوالينا نشوف صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى ونشوف افعال ربنا معانا ونشوف حكمته ونشوف قدره بينا ونشوف عظمته في بعض المواقف بحيث ان احنا بدل ما يبقى عيوننا مشغولة بالكون بس يبقى قلبنا كمان شايف المكون سبحانه وتعالى كل ما عنينا تشوف حاجة كل ما قلبنا يشوف حكمة ربنا فيها وعظمه ربنا فيها علشان كده هم قالوا إن الصالحين اللي عايشين مع ربنا شايفين قدرته في صنعته وشايفين حكمته في بلوته لما يبتلي حد يشوفه الحكمة وشايفين كرمه في نعمه سبحانه وتعالى جل في علاه جنة جميلة قوي في الدنيا قبل ما نروح عند جنة ربنا إن إحنا هيش مع ربنا ما تنشغلش عيوننا بس بالمخلوقات وبالنعم قلبنا قبل عيوننا ما تنشغل هيشوف ربنا سبحانه وتعالى مش هيشوفه بذات وإحنا قلنا مش هنعرف نشوفه في الدنيا لكن هيشوف صفاته في كل لحظة فرق كبير قوي من واحد عايش مع الأحداث وعايش مع الناس وعايش مع شوية نعم بالنسباله هي مش راضي بيها أولى أنه مش شايف حب ربنا فيها لكن أحلى حاجة أنك عين قلبك تشوف ربنا في كل حاجة تشوف صفات ربنا تشوف أفعال ربنا في كل حاجة وعلى فكرة هو ده معنى الكلمة اللي دخلنا بيها كلنا الإسلام أشهدوا أن لا إله إلا الله يا علماء قالوا الشهادة عكس الغيب أيها بس أنا مش شايف ربنا أيها وهنشوفه إن شاء الله في الجنة بس قبل ما نروح الجنة جنة الأخرة هنعيش في جنة الدنيا إن إحنا نشوف أفعال ربنا ونشوف صفات ربنا في كل لحظة في الدنيا ده معنى أن تعبد الله كأنك تراه مش ربنا سبحانه وتعالى قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ربنا طلب مننا حسن الإسلام والإحسان أن تعبد الله كأنك ترى مش هتشوفه في الدنيا هتشوفه في الآخرة بس استنى البرنامج ده قفزة قفزة كبيرة في القرب من ربنا هنتكلم على معاني كتير وأحداث كتير إزاي لما تحس بيها أو, أو تحصل لك تشوف ربنا الأول فتعيش مع الخالق في الموقف ده نشتغيش مع الموقف شوف الفعل الحقيقي والمدبر الحقيقي وان ما حد في الدنيا عنده مشيئة الا الله وما تشاءون الا ان يشاء الله فما ينشغلش بالنعمة عن المنعم ولا ننشغل بالغضب في المصيبة والي ابتلاء عن المبتلي سبحانه وتعالى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال في القرآن واذا سألك عبادي عني قال فاني قريب ما قالش فانتم قريب قال فاني قريب لان ربنا قريب من الناس كلها بس مش كل الناس شايفاه باقلوبها اي حد فينا يا جماعه لو عينه جالها مرض يجري على الدكاتره علشان يعالجوا له عينه علشان ما يفوتوش جمال الدنيا اللي بيشوفها بعينه اما الصالحين اول ما يحسوا بمرض في القلب كبر او عجب أو حسد أو ما بيحبوش الخير للناس الصالحين أي مرض في القلب يجرب سرعه على أطباء القلوب العلماء الصالحين علشان هم مش عايزين أي مرض في القلب يخلي القلب ما يشوفش ربنا وما يحسش بقرب ربنا عين القلب اللي سموها العلماء بل ربنا سمها في القرآن البصيرة فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور القلب يعني أخلي عندنا دي اللي بنشوف فيها ربنا في كل لحظة عشان كده قالوا إلهي ما اقربك مني وما ابعدني عنك يا رب انت قريب قوي بس انا مش حاسس بيك انا مش شايفك يا رب وثاني علشان المعنى بنكرره كتير رؤيه ربنا رؤيه قلبيه القرب ولصفاته لأنها لان ربنا ان شاء الله بعينينا يوم يقوم الناس لرب العالمين في الجنه على سام كده دمان الصالحين ولغاية دلوقتي فيه صالحين كتير كده لما يجي يتصدق هو بيعطي الفلوس دي لله أصل النبي قال كده وعلمنا المعنى ده قال من تصدق بصدقه من كسب طيب وإن الله لا يقبل إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه فهو يتصدق الرجل ده بيتصدق بيرجعها لله زي ما السيده عائشه بتعطر الدنانير وتقول لانها تسقط في يد الله اولا فهي عارفه الصدقه رايحه فين فكان الرجل ده بيقول نزل من بيته وعايز يعلم الناس المعنى ده فاما ادى, أدى الصدقه الواحد وقال خذ لا لك يعني خذ الصدقه اصلا دي مش ليك دي لربنا فكان اللي بياخذ الصدقه هو كمان فاهم فقال هات لا منك اصلا مش انت اللي بتديها لي ده ربنا اجر الصدقه عليك واصلا ده مال الله عز وجل فالمتصدق شايف الصدقه ريحتين فبيتصدق لله زي السيده بتعطر حط يطري على الدنانيز. مش بتقول للفقير خد كده وكانها مش نشبه السيده عائشه بانها عمرها ما تعمل كده زي حالتنا ابا كده بمن على الفقير انت بتعطي لله فاعطي بتواضع واللي بياخد برده بياخد من ربنا هات لا منك ده ربنا اللي بعتهالي فعاشوا مع ربنا سبحانه وتعالى شتان ما بين اللي عايش مع الخالق واللي عايش مع المخلوقات شانتدى ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ايه الاية دي في واحد في الدنيا عايش الان من مديره انه ما يرزقوش لانه مش واخد بالو انه الرزاق وربنا ما شافش الرزاق في الرزق وخايف الان من كلام الناس عليه فاكر ان العز بيد الناس وعايش في الدنيا عمال بيشتم في الحكومه عشان الغلا والعيش الغالي ومش هيودونا بكره بكرة فين معاهم فالدنيا عمال تنهشه من كل حتة زي بالظبط عبد ودي تفسير الايه عنده او خمس اسياد ده يقول له يمين والتاني يقول له شمال وهم بيتخانقوا مع بعض الأسياد وهو مش عارف يرضي مين منهم فعايش مشتت في الدنيا أما التالي ورجلا سلما لرجل عنده سيد واحد لما بيشوف بتقول بتقوله يمين بيقوله حاضر مش مشتت مع حد تاني ولله المثل هذا المثل اللي ربنا ضربه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون بيتخانقوا مع بعض ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون عشان كده لما بيحصل اي حدث في الدنيا من قدر الله مش اي حد بيحتمله بالذات في المصائب ومش اي حد بيقدر النعم لان اللي شاف المنعم الاول عارف زي ايه زي الورده الحمراء ليه الوردة الحمراء اللي حبيبته اديتها له مسكها وفرح بيها ومعناها ممكن تساوي بالعملة المصرية خمسين قرشة ولا جنيه وفضل يبصلها كل شوية ولما اجمت مرمهاش حطها في وسط الكتاب وبقى كل شوية يشوف الوردة الحمراء الصغيرة دي الرخيصة اصلا لما بيشوفها وش حبيبته بيستحضر قدامه فالوردة بتمثل حبيبته أو حبيبها فغاليه قوي النعمة الصغيرة دي لأنها من حبيبته شاف المعطي اللي هي حبيبته فأي نعمة جاية من ربنا محدش بيزدريها ومحدش بيقول يا عم لو كانت لقمه عيش بسيطة لو شاف المنعم إنها هدية من الله عز وجل فيجل النعمة إجلالا للمنعم سبحانه وتعالى حتى البلاء هم قالوا كده ساعدهم على تحمل أقداره شهودهم حسن اختياره إلا خلهم يتحملوا أي قدر من ربنا وأي مصيبة إن هم شايفين إن الأحداث دي من الله شافوا الله الأول قبل أن يروا الأحداث والمصائب والنعم والمشاكل وأذية الناس ونفع الناس والرزق الله وهو معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى علشان كده يا جماعة أي حاجة تحصل في الدنيا قول قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثة يا جماعة أنتم مش واخدين بالكم أن كل من عند ربنا سبحانه وتعالى أنت مش واخد منك أن الفاعل الحقيقي الوحيد في الكون لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه عشان كده وانا جاي امبارح لسه جاي من عمره صد جاي امبارح فأول ما دخلت الطياره قابلني واحد من الناس المسؤولين عن الطيران في الخطوط اللي انا كنت جاي عليها عرفني قال لي انت تطلع في التلفزيون بتاع كذا وكذا سبحان الله كنت بحضر في البرنامج وانا على الطياره فقال لي على فكرة انا بحبك وانا عايز اقعدك في حته في الحته اللي يسمعها اسمها كلاس في الطياره سبحان الله اول ما قعدت عشان كنت بحضر فكنت مستحضر المعنى قلت يا انت كريم يا رب ما بقاش قاعد متكبر بقى وابص الناس كده انا قاعد في احسن حته في الطياره ما هو اللي قعدني ربنا سبحانه وتعالى بعت لي واحد قعدني كان ممكن, ممكن ما ما يخليش اصلا عندي قدره لا للسفر ولا طياره ولا بعربيه حتى اتكبر على ايه النعمه جاءت من المنعم والرزق جاء من الرزاق فتلاقي واحد كده راضي بكل حاجه وفرحان بكل حاجه قلبه يفض الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هسيبكم تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونتقابل بعد الفصل ان شاء الله تلاقيها فارش بإذن الله ربنا اهم شيء في الدنيا سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى. إن الإنسان بيعمل حساب العبد أفضل من عمر خالق العباد من أجل أن يعبدوه ولكن مهما ما يعبدوا ربك الله وتعالى هما ما يفعلوا هما ما لا يزيدوا في نور كل شيء لو نطلع نربط على ربنا كان ده في الحال اللي احنا فيه ده ربنا رب ابدا يا ربنا اللي هو فضل علينا كبير طبعا خلقنا وبرزقنا ودائما في الشدة معانا وفي كل وقت معانا ربنا صابر علينا والله الواحد عايش عشان خاطر ربنا عاي كل حاجة ببقى بعملها بيبقى من خلال ان انا في ربنا الاول من يتقي الله يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب كل اللي احنا فيه كل الخير اللي احنا فيه ده من ربنا الحمد لله لو عدنا نعم الله لا تعد ولا تحصى لولا فضل ربنا علينا في كل الأمور ما كنا احنا عايشين يعني طول ما انت رايبه بربنا ربنا ذكي الذكيه لا ما لااش نمشي خطوه الا بامر ربنا مش عايزين حاجه من الدنيا الا بس سدهت ربنا خالق الكون وبيده مقاليد كل شيء وهو السميع البصير بيقول الناس تبص ربنا هنا ولا يحاسب الدنيا يعملوا حساب لربنا قبل اي شيء لا اله الا الله المفروض ان حب ربنا سبحانه وتعالى يكون اعلى قيمه في قلب الانسان خليت وكلك رحمان بيصطحرت ابا لو هو قلبك نار بردك من هينك الله الكنز المفقود رؤية ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة وقبل اي حاجة وبعد اي حاجة جنة بيعيشها الصالحين انهم عايشين مع المدبر الرزاق الخالق فشايفين اي حاجة بتحصل في الدنيا من فعل الله ومن قدر الله فمش مشغولين عن ربنا سبحانه وتعالى باي حاجه ومركزين اي حاجه تحصل ربنا سبحانه وتعالى اللي شاء واللي قدر طيب يا رب نعمل ايه علشان تبقى راضي في الحاجه دي نعمل ايه في النعمه يا رب فتلاقيهم شاكرين نعمل ايه في البليه يا رب انت يا رب دي من عندك ودا اختيارك لينا فتلاقيهم صابرين متوكلين نعمل ايه في الرزق يا رب مجتهدين عشان عايشين مع ربنا سبحانه وتعالى حتى انت دلوقتي فرق كبير اوي من حضرتك او حضرتك يسمعوني كاني واحد داعيه طالع بيتكلم فممكن يكون الكلام مثلا يعجب بعض الناس ما يعجبش بعض الناس لكن الفرق انك انت تبقى حسنك انت سامع الله اراد ان يوصلك ايه عن طريق لسان المتكلم ده اصل ده شويه تراب كده قاعدين جنب بعض فلو سمعت هو ربنا النهاردة قعدني قدام البرنامج عشان يوصلي ايه عن طريق الشخص ده كنز كبير مش عايزين نفقده انك تعيش مع الخالق لكن ما تعيش مع المخلوقات عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وهو معكم اينما كنتم حس بقربه الهي ما اقربك مني وما ابعدني عنك انا عايشك تخيل عايش تخيل عايش كده عامل خشوع واخباره ايه في الصلاة تعرف مشكلة الخشوع في الصلاة ايه ان احنا عايشين في الدنيا ومع اللي بيأذينا ومع الشغل والخناقات اللي في الشغل وابني اللي مزعلني ومش عارف ايه ومش قادر مش حاسس بتدبير ربنا الحياتي فعلشان أخش في الصلاة محتاج أخلع عباية الدنيا اللي أنا عايش بها دي والبس عباية الخشوع واستحضار القرب من الله اللي ابن تيمية وابن القيم يسموها الحضرة الإلهية عايز أحس كده بحضور مع الله الثاني مش كده الثاني شايف في كل حاجة في الدنيا الله وتدبير الله وحكمة الله ورؤية الله وعظمة الله فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى فكل حاجة يعنيهم تقع عليها يروا فيها رب العالمين صفات ربنا لأن رؤية ربنا هتكون في الجنة سبحانه وتعالى بالعين أما القلب فهو يشهد أن لا إله إلا الله أن تعبد الله كأنك ترى عشان كده ربنا عز وجل عاتب على الناس إن هم بيشوفوا الدنيا دعنيهم مش بقلبهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون مش شايفين بقلوبهم حكمة الملك ولا صفات الملك في كل لحظة وهم عايشين في هذه الدنيا علشان كده يا جماعة عين الوش الوجه تقع على الأحداث وعلى الدنيا وعلى المخلوقات وعين القلب ترى الله في كل لحظة عمرك بدأ مش لما نزلت من بطن أمك عمرك بدأ لما رأى قلبك الله سبحانه وتعالى وحس بقربه هو ده الكنز المفقود رؤية الله في كل شيء سبحانه وتعالى وقبل اي شيء وبعد اي شيء علشان كده يا جماعة احنا كل يوم ناخد حديث قدسي مش هنشرح الحديث معاني الكلمات لا حديث القدسي نبع خصب ربنا بيتكلم فيه عن نفسه وعن حكمته من افعاله وعن مراده من خلقه بحيث ان احنا مع كل حديث ربنا بيقولنا ان انا بحب الموضوع ده وما بحبش الموضوع ده وعملتلك كده علشان حكمه عندي بيعلمنا سبحانه وتعالى بيعلمنا زي نحس بقربه سبحانه وتعالى فكل يوم ناخد حديث قدسي نتكلم شويه عن مراد الله من حياتنا ودنيتنا واخرتنا كمان تعافين سيدنا موسى طلب من ربنا سبحانه وتعالى قال لي ربنا عايز شوفك ربي ارني انظر اليك فربنا علمه حاجة لكل الناس قال له انظر في افعالي قلبك شفني فتزداد ايمان قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا شفت العظمة يا موسى عليه السلام شفت بقلبك شفت بعنيك الحدث الجبل وهو بيدك من تجلي رب العالمين عليه قلبك شاف العظمة فلما افاق قال سبحانك تُبتُ إليك وأنا أول المؤمنين لما شاف بعين الحدث قلبه شاف العظمة فلما أثاق من لحصة ياه يا من عظيم يا رب أنا أول المؤمنين يا رب بسبب الشهود أنه رأى الله رؤية قلب ما شافوش سيدنا موسى في الدنيا احنا نشوفه إحنا في الجنة جماعة أصبروا بس يعيشوا في الجنة اللي قال عليها ابن تيمية في الدنيا جنة إيه الجنة دي؟ قال معرفة الله نعيش مع ربنا سبحانه وتعالى اللي احلى عندنا من الجنه الاخره كمان هدي لكم مثال احلى مثال هم قالوا بالمثال يتضح المقال المثال قلب النبي صلى الله عليه وسلم انا النهارده هشرح لكم حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول لكم حاجة عن النبي عليه وسلم. هي وصف من ربنا ليه ازاي النبي عاش العيشه دي قلبه عاش العيشه دي الكنز المفقود ان ترى الله في كل شيء فذا يظهر في سلوكك. قال صلى الله عليه وسلم لا دا مش كلام النبي دا كلام ربنا حديث قدسي يلا النهاردة نبدأ اول حديث صفة النبي في التورى الحديث النهاردة هو كلام ربنا عن النبي في التورى بس كلام صحيح نقلو الامام البخاري في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم قال الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء يصلح بالدين فيفتح به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا قادي وصف متحة ربنا للنبي في التوراة ونقل هنا الإمام البخاري رضي الله عن البخاري وصلى الله على سيد المرسلين هايس السلام تعالوا كده جماعة نمسك الحديث ده مراضي القدسي ده ومش هنشرح بس معاني الكلمات احنا مش برنامج شرح أحاديث قدسية احنا برنامج بيدور ازاي من كلام ربنا نشوفه سبحانه وتعالى ونشعر به ونحس بقربه يا أيها النبي وإن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا, ونذيراً. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل هو النبي كان ليه متوكل هو النبي كان حاسس بقلبه بإيه وشاف إيه خلاه متوكل إيه التوكل قالوا أن التوكل اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب المتوكل يا جماعة بالذات في الرزق هو اللي مش شايف رزق إلا الله مديري ولا الزبون اللي بيخشيه في المحل ولا زميلي في الشغل اللي ممكن يعمل فيا مقلب فيخليني أخسر كل دول لا يملكون من أمرهم شيء إذا كان النبي ربنا قال له صلى الله عليه وسلم لا لك من الأمر شيء يبقى حد أقل من النبي يملك شيء في الدنيا حتى فلوسهم اللي هي المفروض ممكن تبقى رزقي أو مش رزقي دي مش فلوسهم يا جماعة ولا يملكون لحظة من قراراتهم ولا من عقولهم ولا من قلوبهم الله سبحانه وتعالى هو الوكيل العظيم لما الإنسان يعيش في الدنيا كده لا يرى أي شيء بينفعه إلا من الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون مش ربنا اللي بيعمل ده كله يبقى يلا اعتمد بقلبك عليه يا رب عشان ترزقني مطلوب مني إيه مطلوب منك يا عبد تجتهد؟ وتقدم احسن ما عندك وقلبك موصول بي جوارحك منغمسة في السوق في الدنيا وقلبك موصول بالرزاق جل في فتبقى متوكل حق التوكل سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا يدفع السيئه بالسيئة السوق اللي هو اغلب حياتنا فيه الدنيا والشغل والفلوس والرزق والسعادة لما الفض والغليظ نسي نسي ان الناس اللي خلوه شديد معاهم نسي ان الناس دول اصلا فتنة وان ربنا سبحانه وتعالى قد يبتليك بالناس عشان يعالجك مش ساعات الاطباء لما تكون انت عندك مرض يديك الميكروب عشان لما يديك الميكروب ده يطلع جوه جسمك المضاد الحيوي الناس كده ربنا بيقول جعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون تعرف ربنا عز وجل بيعمل فينا ايه بالناس انا معرفش ان انا عديل الادب انا شايف نفسي مش ايه ادب وشايف نفسي مش بغضب فيبتليك بواحد يستفزك وينرفزك بحيث لما يستفزك تقل لادبك فتعرف ان انت ايه ادب انت مش خدالك انا متكبر وشايف نفسي كويس فلما واحد نرفزني غضبت وانتقنت لحق... مش لحقي لنفسي ومنظري فطلعت طلعت مش مؤدب طلعت غضوب طلعت غظل من الناس لما عرف اتمكن من رأبهم فابتلاني ربنا بموقف ناكر الجميل ربنا ابتلاني بي عشان يقول لي هو انت بتعمل عشان يردلك الجميل ولا عشان الله صدق طلع ناكر الجميل اللي اذاني ده عمل لي اكبر خدمة انه علمني ان انا بقى اعمل لله وان الناس عادت مبقاش مخلص بعمل عشان نفسي شكرني وانيا ما قام عندهم طلع ناكر الجميل بيخدمي وانا مش واخد بالي ابقى غريض وفضل على الناس ليه أبقى بدفع السيئة بالسيئة ليه وأنا مش واخد بالي أن ربنا لعله بيديني حسنات يوم القيامة فاللي عايش شايف الله بقلبه والناس بتئذيه وبتنفعه أمره ما هيبقى فضل ولا غريض ولا يدفع السيئة بالسيئة ومش محتاج أنه هو يبقى صخاف في الأسواق صخب يعني بيزعع كده وكأن كثير مننا بنبقى في الأسواق عايز اخد اللقمة من بو... زميلي وعايز خايف زميلي ديني مقلب الحسن يترقى هو فبقى كده عايش بقوتي كده لا يملك من أمره شيء ما كانش النبي محتاج يبقى صخاب في الأسواق لأن الصخب والزعيق والشغل بنوع من, من أنواع عدم السماحة كده ما بيجيبش رزق يا جماعة الله هو الرزاق سبحانه وتعالى أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غريض ولا صخاب في الأسواق <تصفيق> لما عاش النبي لا يرى النافع والضار إلا الله سبحانه وتعالى عاش متوكل ولا يدفع السيئة بالسيئة لأن كل واحد بيأذيك بيعلمك خلق كويس بيعلمك الحلم والصبر ولن يقبضه الله ربنا مش هيقبض النبي صلى الله عليه وسلم النبي نعمة حتى لما تفتكر نعمة ربنا ان خلى رسولك هو محمد صلى الله عليه وسلم بسعة الصدر والطيبه والحنيه وهنتكلم عن النبي كتير مثلنا الاعلى في كل حاجه في الكنز المفقود ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العوجاء صدقت يا رب جي النبي غير الدنيا وخلاها دنيا فيها مسلمين بيحبوا ربنا عز وجل يلا نعيش مع الكنز المفقود يلا كل يوم ناخد حديث قدسي نتعلم فيه ازاي نشوف ربنا في كل الاحداث بقلوبنا فننت نعيش في الدنيا في جنة مع الخالق مش مشغولين بالمخلوقات عن الخالق لغاية ما نرى الله في جنة الآخرة نشوفكم بكره إن شاء الله مع حديث جديد عن الصوم وإزاي نشعر بالله في الصوم وصلي اللهم وسلم وبارك على هدي المسلمين والحمد لله رب العالمين